الا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لما لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله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 وَالَّذِينَ وَلَّجُوا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاذْكُرْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا